قال رحمه الله قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ل أ ُ و ت ي ن م ا ل ا و َ و ل د ً ا ط ل ع الغيب؟ أم اتخذ عند الرحمن ع ه د ا كلا سنكتب ما يقولون و ن م د له من العذاب م د ا و ن ر ث ه م ا ي ق و ل و ي أ ت ي ن ا ف ر د ً ا و ا ت خ ذ و ا م ن د و ن اللهِ آ ل ِ ه ة ل ِ ي ك و ن و ا ل ه م ع ز ا ء و ه ذ ه م ق ا ل ة أ خ ر ى ل أ َ ن َ ا ا ل م ع ا ن د ي ن ا ل ش َ ا ر د ي ن ع ن ا ل ل ه و ع ن د ي ن ه و ع ن أ ن ب ي ا ئ ه أ ف ر أ ي ت أ ي ه ذ ا ا ن ظ ر إ ل ي ه ه ذ ا ا ل م ف ت خ ر ي ف ت خ ر ب م ا ع ن د ه م ن ا ل م ا ل و ي ف ت خ ر ب م ا ع ن د ه م ن ا ل د ن ْ ي ا ويزعم أنه إذا مات أيضًا له مال له ولد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى وما أكذبه وما أفجره فهل له عهد عند الله سبحانه اطلع الغيب اطلع النوح المحفوظ ف ي خبر جاء بهذا ما فيه لكذب ومحط وتألِّ على الله سبحانه وتعالى وهو قائم ع ن القفر والعياد بالله ويقول ما يقول ا ن ظ ر ن ي حال هذا الكافر الفاجر و ت ع ج ب يا محمد من حاله من كلامه ومن تأليه على الله سبحانه وتعالى مع إقامة على القهر أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ل أ ُ و ت ي ن م ا ل و َ و ل د ً ا ي يوم القيامة إذا انقلبتُ إلى ربي كما تزعم أنه فيه بعث وفيه نشور سيكون لي مال وسيكون لي ولد سأبق على ما أنا عليه ما أنا أعظم من ذلك فحسبنا الله نعم الوكيل عناد ا ن وعدم تعظيم للرب سبحانه وتعالى وماذا قال ا ن ه خباب من الأرض طالب في مال الله ت ق ا ض ا فإذا به يرفض ويقول ما أعطيك هذا المال حتى تكفر بمحمد فر بمحمد أ و وإذا ح ص ل رجوع إلى الله بعد ذلك كما تقول أنه في بعث سيكون ل مال ولد هناك فهذا تعجب استفهام ت ع ج ب وصيغة أفرأيت بمعنى أخبرني واذكر لي حديث هذا الفاجر الكافر واذكر لي قصة هذا المجرم الذي يزعم هذا الزعم وأنه إذا مات وانقلب إلى ربه س ي ك و ل له مال وولد وهناك يقضيك هناك يقضيك عند الله سبحانه وتعالى كما تقول أن هناك م ع د سنقضيك هناك في ذلك المكان أما هنا ما لك شيء عندي حتى تكفر بمحمد ف ذ ا كفرت بمحمد خذ هذا المال الذي أنت طالبني به خذه فهذه الصيغة صيغة تعجب والاستفهام استفهام تعجبي والصيغة بمعنى أخبرني أفرأيتم بمعنى أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قنوبكم من إله غير الله يأتيكم به فهذا بهذا المعنى أخبروني إن ختم الله على سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من يعيدها لكم من يعيد لك هذا السمع ختم ا ل ل عليه و م ي س م ش ي وهذا ق ل جعل ي ه ما ع ل م ع و ه ا ل ب ص ر عليه غ ش ا و ت ش ي ن فمن س ي د لك هذه الاشياء هذه ا ا ل م ر ك ب ا ت فيك التي تستفيد منها ما س ي ع د ا ل ل ه س ب ح ا ن و ت ا ل ف خ ب ر ن ي ايها ا ل م ع ا د ه ا ا ل غ ا ف عن ا ل ن ع م ة إ ذ ا ذهبت هذه النعمه من سيعيدها عليك ما في احد سيعيد عليك هذه النعم ا ل ا معطيها ومسديها ف ر أ ي ت م إن أخذ الله سمعكم وأوصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به ا ن ظ ر كيف نصرف الآيات آية ما هم حول شيء فعندما نسأله السؤال النحوية أفرأيت الذي كفر بآياتنا ما هي الفاهدي بعد الهمزة كرر معكم أوى مخرجيهم ف ا و ثم تأتي بعد الهمزة عاطفة على أي شيء على محذوف والهمزة داخل على ذلك المحذوف والفعاطفة على ذلك المحذوف عاطفة ما بعدها على المحذوف أنا ظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا أنا ظرت فرأيت فالاستفام داخل على المحذوف والفا عاطفة على هذا المحدود على الصحيح عند الجمهور أن الفا بعد الاستفهام وثم بعد الاستفهام والوا بعد الاستفهام هذه عواطف على كلام محدود وليست يعني الهمزة منتقلة عن مكانها بل هي في مكانها هي في مكانها وليست يعني منتقلة عن شيء و د ا خ ل على محدود والمحذوه يقدر بحسب السياق بحسب السياق وهذا مقرر في المغني هو منه أ و مخرجيهم فالاستفهام على محذوه داخل أم عادي فمخرجيهم ومخرجيهم أم عادي ومخرجيهم سيعادون يخرجوني وهكذا ما كان من هذا الباب وهو يقسم أ ي م ا ن ا فاجرة وقال والله لأوتين مالاً ولد ك ذ ا ب ما فيه مال ولا فيه ولد ونرثه ما يقول ما في لك شيء الله مالك السماوات مالك الأرض ومالك كل شيء والملك ملكه سيرث هذا كله الذي معكم ويرث الأرض ما عليها سبحانه فنرث هذا الذي يقوله من المال ما له شيء و س ي ا ت ي ن ا ف ر د ه ما مع مال ولا مع ولد ولا مع عشيرة ولا معه شيء سيأتينا فردها م ا ما لو فهو ملك لنا ونرثه نرث هذا الذي يقوله من المال والولد هذا لنا وليس لأحد الملك فالملك لله سبحانه وتعالى وحده فالله يرث الأرض وما عليها ومن عليها كما تقدم سنرث هذا الذي يقوله و المال والولد ويأتيهما مع شيء فردا وحيدا يعني وحيدا مثل ما خلق ابتداء يأتي فردا نعيد عن ح ا ل الذي خ ل ق ابتداء ويعود علمه ع ل ي م معالماله ش ي ء فقير ما أحسن القرآن الله كلا سنكتب ما يقول وكلا آداء زجر وردع أي ينتهي عن هذا الأمر الذي يقوله هذا الكافر الفاجر ينتهي عنه فهذا يضره سنكتب ونسطر ونحفظ عليه ما يقوله ونجازيه به في الآخرة إذا عاد إلينا ورجع إلينا فينتهي عن هذا وينزجر عن هذا هذه الأقوال البائرة وهذه الأقوال التي لا يجوز أن تقال ه ذ ا التألي على الله سبحانه وتعالى أنه سيكون له الولد المال كلا ي ن ز ج ر عن هذا الأمر واترك هذا فهذا لا يصبح ولا يجوز وهذا ت ن ق ص في الرب وسنكتب أقوالك وأيضاً وغير ذلك ما أنت عليه ن ح ص ي عليك ويوم القيامة نجازيك به سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى أي نزيده ع ذ ا ب ا فوق عذابه مكان ما يدعيه أنه سيقول له ولد ومال نحن سنمد عذاب فوق عذابه سبب مقولات ا ل ك ف ر ي ة مع القفر الذي هو عليه سنزيده ع ذ ا ب ا على العذابه هو يريد الآن مال ولد زيادة يوم القيامة نحن سنزيده من هذه الزيادة نزيده من العذاب ونمد له من العذاب ونرثه ما يقول ه ما ي ق ويأتينا ل و فردا أي نرث ما يقوله من المال ومن الولد هذا لنا الملك لنا سبحانه وأمه سيأتي مجردا ما مع مال ولا ولد ولا عشيرة ثم قالوا اتخذوا من دون الله آله ليكونوا لهم عزة هذا ي وقت آ خ المتابع لما بعدها كلا سيكفروا بعبادتهم قال رحمه الله قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا و ق و ل و بآياتنا يشمل جميع الآيات ويعم جميع الآيات ومن جملتها آية البعث أفرأيت الذي كفر بآياتنا أي بجميع الآيات فمن كفر بآية واحدة وجحدها كفر بجميع الآيات ومن جملة الآيات التي كفر بها تصريحا هذا الفاجر هي آية البعث والنشور و ا ن ه ما ف ي بعث ونشور فإذا عدنا على ما تقول س ن ق ض ي هناك يكون لنا الأموال والأولاد و ن ق ض ي هناك و ل ا ما ف ي بعث ما يؤمن من بعث هذا الكافر والعاص بنوايل قال رحمه الله قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قال أخبرنا عبد الواحد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيم قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن سماعيل قال أخبرنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش أش عندكم عن مسلم من خطأ من عنده الأعمش عن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب قال كنت قينا ي عمل في الحدادة كنت قينا فعملت للعاص ابن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته ت ق ا ض ا ه لا بس أن يعمل الشخص ان يكافر عمل ما فيه مانع ويتقاض ما له فأتيت و ت ق ا ض ا ه فقال ل ه والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد انظر إلى شروط الكفر كيف هذا حقك تطالب به كيف لو طالبت بشي منهم ما نعطيكم حتى ترتدوا عن الدين هل ا ن ت الطالب حق؟ أخي عملت لك عملت ما لك ه ك ذ ا تجحدني يقول لا حتى تكفر محمد فكيف لو طلبنا منهم أشياء ومدينا أيدينا إليهم أعطونا أعطونا لا شك أن المطالب تكثر علينا ما نعطيكم إلا بكيت وكيت وكيت هذا أشياء القفار وهذا الذي ضغطوا به كثير من أهل الإسلام الآن لأن أيدينا م د ت إليهم فاشترطوا علينا م ش ت ر ط و ا وأننا ما نعطيكم إلا دخلوا ا ل و ر ا في الانتخابات تعطوها حريتها ما نعطيكم إلا بأنكم تتنازلوا عن بعض الأشياء التي في دينكم إلى أن يصلوا إلى ما أرادوا ولن ترضى عنك اليهود و ل ا ا ل نصارى حتى تتبع ملتهم وإنما هذا تدريجي فقط تدرجون هذا الفاجر للمسلم عنده حق له ويطالب بهذا المطلب لأنه عندهم سطوة وقوة على المسلمين المسلمون في ضعف مسلمون بضعف في مكة كانوا مساكين يفعلون مثل هذه الأفعيل فيهم و ا ش ت ر ي و ن عليهم مثل هذه الشروط وإذا لو كان الإسلام قويا ما س ت ط ع ن يتكلم بهذا سيعطي ح ق الذي عليه وأنف ر ا غ م ه قال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت هذا الثبات يا أخوان هذا الثبات الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فقلت أما والله حتى تموت ثم, ثم تبعث فلا ما ك ف ر بمحمد أبدا أنا على دين محمد حتى تموت وتبعث فأنا على هذا ثابت هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم القناعة بدينه القناعة بالخير الذي هو عليه وما رأى ثمارا قد أفلح من أسلم ورزق تفافا وغنعه الله بما آتاه هذا ث ب ت عظيم من خباب رضي الله تعالى عنه أنه لا يكفر بدين محمد والله قال يا أماه لو كان لك مئة نفس وهي تطالب بالقفر من محمد تقول لي سعد أو لولدها و ا ل س ع د ه و م ن الذي تقول لا يا أخوان نسعد نعم نبي وقاص كفر بمحمد وقد هجرته قالت والله لا أكلمك حتى تكفر بمحمد إضراب عن الكلام أو لا أكل الطعام لا أكل الطعام حتى تكفر بمحمد قال والله لو كانت لك مئة نفس يا أ م ه نفس بعد نفس تخرج ما كفرته بمحمد هذا شيء ما يطالب به أ ب د ا وهذا شيء ما فيه مساومة دين الله سبحانه وتعالى ساومي في شيء آخر ممكن نتنازل أما أني ت ر ك استقامتي وأترك ديني وبعض الناس ربما ما ب و ه يقول ل ه خفف لحيتك يا ابني إن لم يطلب منه ا ل ع ظ م وأما بعضهم يقول ل حلق لحيتك لا تكلمني لا تدخل عندي ولا أريدك أولا هذه اللحية ما نريدها والمطاوع أ ت ر ك م أترك ما أنت علي ه طيب ي و م الجمعة ما شاء الله زين نفسه وإنك يا ف ل ا ن قال الله خلاص ل و ا ل ا ش ر ط علينا ونحن مساكين ضعفنا فلا حول ولا قوة إلا بالله و إ ل الثبات وإلى الخير الذي تعلمته ضعف ضعف قال فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث وإني لميت ثم مبعوث ما يؤمن بالبعث وميت وميت, وميت وإني لميت هذا الأصل في من فارغت روحه الجسد يقال ميت بالتخفيف ومن سيموت يقال ميت لكن هذا سايق الثاني أيضا في من فارغت روحه الجسد ميت وإن الأصل يستعمل في من لا زال حيا وستفارغ روحه الجسد بعد إنك ميت وإنهم ميتون وأما التخفيف فهو في الذي قد مات الذي قد مات يقال ميت وقد يعكس فيستعمل هذا مكان هذا وتقدم معنا هذا كثيرا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون يقين ا أ خ و مهم بهذا الباب العظيم الذي لا يكون الشخص مؤمنا إلا به الأمر الغيبي بعث ونشور أمور مخبر بها وستكون بعد نؤمن بها الله خبره صدق لا يخالج شيء نعم ميت وستبعث قال فإنه سيكون لي ثم مال ولد هذا ك ل ه باب الاستهزاء والعناد إذا بعث كما تقول سيكون لي مال ولد أن يكون لك مال ولد و ن ر ث ه م يقول ويأتينا فردا ما معك مال ولا معك ولست ت ت ي وحدك قال فإنه سيكون لي سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فما معنى ث م نعم هناك اسم إشارة وهو ظرف مكان وهو م ش ت م ل على شيئين اسم إشارة ث م ّ و أ ي ض ا ظرف مكان هناك وهي مبنية كما هو معلوم على الفتح في محل نصب على الظرفية على الفتح في محل نصب على الظرفية قال فإنه سيكونني ثم مال ولد فأقضيت فأنزل الله عز وجل ف ر أ ي ت الذي كفر بآياتنا و بالصحيح سبب النزول هذا وقال لأوتينا مالا وولدا قوله عز وجل أطلع الغيب أي هذا الفاجر الذي يقول مثل هذه المقالة طنع الغيب وأنه سيؤتى في الآخرة مالا ولدا ا ط ل ع الغيب على اللوح المحفوظ كلا قال قوله تعالى أطلع الغيب هذا أيضا استفهام إنكاري قال ابن عباس أنظر في اللوح المحفوظ وقال مجاهد أعلم علم الغيب كله صواب فإن اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما هو كائن إلى قيام الساعة كتب الله ما هو كائن فيه وقال مجاهد ع ل م علم الغيب حتى يعلم ف ي ا ل ج ن هو م لا ما عنده علم غ ي ب أ ب د ا ولا أقول لكم عني خزائن الله ولا ع ل م الغيب ولا أقول لكم إني ملك هذا رسول الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكسرت من الخير هذا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول للمشركين لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب و ن م ا يخبرني الله سبحانه بشيء من المغيبات فأخبر بها وهذا يقول سيقول لي ما نولد في ا ل خ ر ة وقال مجاهد ع ل م علم الغيب حتى يعلم ف ي الجنة هو أم لا قوله تعالى أم اتخذ عند الرحمن عهدًا يعني قال لا إله إلا الله ه ذ ا والله هو العهد الذي ينبغي أن يتخذه أن يتخذه العبد العناية بلا إله إلا الله والبعد عن نواقضها والحفاظ على هذه الكلمة التي تدل على معنى عظيم لا معبود بحق إلا الله نفي وإثبات ولا ي ك و ن ا إلا بهما بنفي للآله الباطلة وإثبات الإله الحق وهو الله رخناء ورقنا هذه الكلمة قال يعني قال لا إله إلا الله وقال قتاد يعني, عمل يعني عملا صالحا قدمه كل هذا مما يتخذ الشخص عند الله الأعمال الصالحة ولا إله إلا الله الخير الإسلام ب أ ذ بإذن الله العهود مع الله سبحانه وتعالى وهو لا يخلف المعاد وعد أصحاب لا إله إلا الله م ن استقام عليها بالجنة وعد أصحاب ا ع م ل الصالحة ومن استمر عليها بالجنة هذا العهد الذي يتخذ وقال ا ل ك ب ي أعهد إليه أن يدخل الجنة ك ل ه ا معاني صحيحة أعهد إليه عنده عهد من الله أن, يتخذ الجنة أن يدخل الجنة أو عنده أسباب دخول الجنة م ا هي ك ل ع ه و د مع ربه سبحانه ه ذ ه الكلمة العظيمة الإسلام وهكذا أ ي ض ا الأعمال الصالحة التي ترتب عليها ما م ع شيء من هذا ه و ك ل ب كما سيأتي زجره قال كلاب ر د عليه يعني لم يفعل ذ ل ك مع ناس كت وترك هذا الكلام ليس الأمر على ما تقول قال قوله كلا ما يعرف كلا هذه إنك شيء أنت النحو ا ل ع ن ة الصغير عليه حرف زجر وردع على الصحيح والمشهور ومنهم من جعلها ترادف حقا ومنهم من قال ه حرف جواب معنا نعم هي خلاف ه ذ ا المشهور أن كلا د ا ة زجر وردع ولا مانع أنها ربما تأتي بمعنى حقا في بعض المواطن وأما عن الإطلاق فلا فالأصل فيها أنها ردع وزجر فهي حرف لا محل لها من الإعراب قال قوله كلا رد عليه يعني لم يفعل ذلك سنكتب ن ح ف ظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة سنكتب نحفظ عليه, سنحفظ عليه ما يقول سنجازه فنجازه به في الآخرة وما موصول ويصلح أن تكون مصدرية سنكتب قوله والذي يقوله جائز هذا وهذا فنجازه به في الآخرة وقيل نأمر به الملائكة حتى يكتب ما يقول قوله تعالى ونمد له من العذاب مده أين زيده ع ذ ا ب ا فوق العذاب وقيل نطيل مدة عذابه بل عذابه خالد م خ ل د فيه لا ي ف ت ر عنهم أ ب د ا فهذا عذاب الكافرين ولا ي خ ف ف عنهم ا ل ب ت ة وأقل ه م ع ذ ا ب ا هم دركات في النار وفي العذاب يختلفون أبو طالب فإنه تحت قدميه أ خ ص قدميه جمرة من نار ي غ ن ي بها دماغه هذا أهوى للناس بشفاعة رسول الله الجزئية ه ل الكلية ا فإن الكافر لا ش ف ا ع له ولكن ش ف ا ع جزئية مع بقائه في النار تخفيف عذاب قال أين ز ي د ه عذابا فوق العذاب وقيل نطيل مدة عذابه قوله تعالى ونرثه ما يقول أي ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال ملكه فالملك لله ونحن الوارثون فالله هو الوارث جل وعلا وليس من أسماه الوارث وإنما هي كالزارع أنتم تزرعونه أم نحن زارعون وليس من أسماه الزارع لكن بالنسبة للوارث نعم من أسماه عبد لكن بالجمع لا بالجمع لا وبالإفراد نعم قال رحمه الله قوله تعالى ونرثه, ونرثه ما يقول أي ما عنده من المال والولد ب ه ل ا ك ن ا ي ا ه وإبطال ملكه وقوله ما يقول لأنه زعم أن له مالا ولدا في الآخرة أي لا نعطيه ونعطي غيره أي لا نعطيه ونعطي غيره ما نعطيه ش ي ئ ا وليست حق بخفره ش ي ئ ا عندنا وليس له شيء ا ل ك ا ف ر عند الله غير العذاب ليس للكافر عند الله شيء إلا العذاب قال أي لا نعطيه ونعطي غيره فيكون الإرث راجعاً ل ى ما تحت ا ل ق و ل لا إلى نفس ا ل ق و ل وهو الموروث وقيل معنى قوله and need to wash his flesh ما يقول, نحفظ ما يقول حتى, نجا نجازيه نجازيه حتى نجازيه به قوله ويأتينا فردى يوم القيامة بلا مال ولا ولد ما هي لا هذه بلا مال ولا ولد ع ن من ويأتينا فردى ونرثه م ا يقول نحفظ ما يقول حتى نجازي به ويأتينا فردى بلا مال ولا ولد زائدها. زائد كما هو معلوم ليس له معنى نعم الغالب هذه قاعدة في الغالب أن الزائد دخوله وخروجه سواء دخوله وخروجه سواء حذفه وبقاءه سواء هذا في ا ل ق ا ل ب أما هنا فالزيادة لا بد منها وله معنى ب ل مال ولا ولد أي نرثوا بغير مال ولا ولد فمعناها لزال باقيا مع زيادتها لأن الجار تعداها وتخطاها إلى المجرور فهذا يدل على الزيادة تخطي الجار ل المجرور يدل على الزيادة وأما المعنى فلزال باقيا ففر الكوفيون بناء عن ا ل ق ا ع د ة أن الزايد لا معنى له وجودك عدمه ودخولك خروجه فروا من هذا وقالوا لا في مثل هذا الموضع اسم بمعنى غير وليست بحرف بل هي اسم بمعنى غير بغير مال ولا ولد فر من هذا الذي قد قعدوه والصحيح أن ا ا ئ د منهما له معنى وهذا قليل ومنهما دخوله كخروجه سوى وجوده كعدمه سوى هذا الأكثر غير التوكيد قال رحمه الله قوله يأتينا فردا يوم القيامة بلا مال ولا ولد إلهنا استفدنا والله الحم هذه الآيات التي تدل على عناد هذا الفاجر وعلى احتقاله للمساكين الضعفاء وعلى استغلال دولتهم س ط و ت ه م كما يستغل الرافض ا ل ا ل هات كذا هات الخمس زعموا و ه ا المجهود الحربي وهات إ ن ا آخر ذلك ت ع ب الناس وجه وأرهقوهم الله مجهود حربي وضرائب إلى خ ر ه حسبنا ل ل ه نعم الوكيل سبحانه الله وحمده لا إله الله أن تستغيره وفرقه و ف ر ق